119. والله مولاكم وهو العليم الحكيم 110. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض 111. مَا نَبَّأَهُ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تُبْ عَلَى اللَّهِ فَقَدْ صَدَّقَتْ قُلُوبُكُم وَإِنْ تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ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 مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آل وَأَهلكُم ن رَ وَقُودُهن النَّاسُ وَالحِجَارَ وَقُودُهن النَّاسُ وَالحِجارَارَةُ عَلَيهَا مَ لائِكَةٌ غِلَابُ شِذَادُ الل يَعصُونَ اللهَّه مَا أَمَرَهُم لا يَعْصُونَ الله مَا أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات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 وَصدقَتْ بكماتِ رَبّهَا وَكُتُ بهِهِ وَكانَت مَِ القانتين